وَكَمْ قُضِيَ مِنْ قَوْمٍ وَبِمَا سَوْءَ عَذَّبْنَا بَعْدَهُمْ قَوْمًا آخَرِينَ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقبون لا ترقبون اللهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ஜ அக்கூ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا